قال أبو داود السجستان رحمه الله باب الرجل يرد السلام وهو يقول ستجده يكسر كثيرا من كلمة باب الرجل يفعل الرجل يفعل مع أنه يأتي بحديث له عليه الصلاة والسلام يبين لك القاعدة الأصولية أن الأمة تشارك نبيها في الأحكام الشرعية ما لم يأتي الدليل المخصص لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتجدوا مثلا يقول باب الرجل يرد السلام باب الرجل يذكر الله تعالى على كل أحيان مع أنه يأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال باب النبي كذا حتى هناك أمران حتى لا يبين لك أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام لأن الأصل أن الأمة تشارك نبيها في كل حكم إلا إذا جاء الدليل الذي يخصص أنه للنبي عليه الصلاة والسلام كمثل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام أمته عن الوصال قال لا تواصلوا قال إنك تواصل قال إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين إذا وصال الصيام هذا خاص بي بالنبي عليه الصلاة والسلام إذن هنا قاعدة هامة جدا أنه لا يقال أن هذا الحكم خاص بالنبي عليه الصلاة فليس الأصل في الأحكام الشرعية الخصوصية للنبي عليه الصلاة بل إن الأصل في الأحكام الشرعية أن الأمة تشارك النبي في كل حكم منه. إلا إذا جاء الدليل يخصص مفهوم الكلام؟ لذلك كل حكم ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام مندرج فيه إلا إذا جاء الدليل مخصص هذه القاعدة تنفعنا في إيه؟ تنفعنا أنه لا يأتي أحد ويقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لا سباك من القاعدة دي خلص لا تقال هذه القاعدة مطلقا إلا إذا جاء الدليل المخصص أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام إذ أن النبي كره مثل هذا قال ما بال أقوام صحيح البخاري يتنزهون عن الشيء أفعله ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ليس ملكا وإنما هو بشر رسول عليه الصلاة والسلام قال داب الرجل يرد السلام وهو وهو يقول قال هنا عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه اذا في هذا الحديث مرة رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فسلم على النبي السلام كانه النبي السلام يقول فسلم عليه فلم فلم يرد عليه هنا مفهوم؟ طيب هنا لم يرد عليه مع أن أبي داود السجستان يقول باب الرجل يرد السلام وهو يرد السلام مع أن أول حديث ساقه أن النبي صلى الله عليه السلام ألقي عليه السلام وما, وما رد السلام صحيح هذا ليبين لك لأنه سيأتي بحديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام سيرد لكن ليبين أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما لم يرد لا للنهي لا للنهي واضح هذا لا ليس للنهي وإنما لبيان الجواز يبقى تلاحظ فقه أبي داود السجستاني الرجل باب الرجل يرد السلام وهو يبور وأول حديث لابن عمر ساقه أن نبيه سلام ما رد السلام على على الرجل قال أبو داود وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم ثم رد على الرجل السلام هذا الحديث فيه المتن هذا فيه عدة أمور أولا النبي عليه الصلاة والسلام هنا تيمم ثم رد على رجل السلام وسيأتي في حديث المهاجر ابن قنفد أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما اعتذر للرجل للمهاجر ابن قنفد وقال إنما كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو إلا على طهار قوله كرهت هنا إنما يعني من باب الأولى لانه سيأتي حديث عائشة كان يذكر الله على قول على كل أحيانه يبقى نخرج من هذه الأحاديث حديث ابن عمر أبو داود هنا بيقول وروي عن ابن عمر وغير وغير دا حديث جهيم بن الحرث عند أحمد ومسلم والنساء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما يقول قال إذ رد عليه الرجل السلام إذ سلم عليه رجل وهو جهيم بن الحرث قال فضرب النبي عليه السلام بيديه الحائط فتيمم ثم رد على الرجل السلام ثم رد على الرجل ثم رد على الرجل السلام وقال إنما كرهت أن أذكر الله على غير على غير طهر حديث المهاجر بن كنفود اعتذر له أيضا قال إنما كرهت أن أذكر الله إلا على طهر الكراهية هنا ليس معناها التحريم، لأن الكراهى عندنا ثلاثة أمور. كراهى بمعنى التحريم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وقد ذكر عدة كبائر. صحيح الكلام. اثنين كما قال الله عز وجل أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معذرة إن الله كره لكم إضاعة المال وكثرة السؤال وقيل وقال والكرهية هنا التحريم لأن إضاعة المال حرام صحيح؟ وقد تأتي الكرهية بمعنى كما قال علماء الأصول هو ما كان طلبه على سبيل الترك لا على الجزم أن يطلب من المكلف تركه لكن ليس على سبيل الجزم إذا فعله لا يأسم وإن تركه يؤجر واضح كلام ويأتي بمعنى خلاف الأولى والمعنى الثالث ده يدخل في المعنى الثاني عند علماء الوصول واضح كلام فهنا النبي عليه السلام لما قال له إني كرهت يبين لك تبويب أبي داود السجستاني الرجل يرد السلام وهيوبه، أبوه إذن يجوز فعلها لكن من باب من باب ترك الأولى لكن إن فعلها هل هو آثم الجواب كان يذكر الله على كل على كل أحيان يبقى هذا بحث الباب الأمر الثاني تيمم ثم رد على الرجل ثم رضى على الرجل السلام هل يؤخذ من هذا الحديث هل يؤخذ من هذا الحديث جواز التيمم إذا أراد المرء أن يدخل صلاة الجنازة والوضوء مثلا عليه الناس كثير هل له أن يتيمم مع وجود الماء ويدخل الصلاة تخفيفا للحدث إذا كان على حدث الجواب؟ لا يصح وهذا خلاف مزه بالإمام مالك فإن الإمام مالك رحمه الله يقول يجوز مثل هذا الفعل وهذا غير صحيح لأن الأصل عند وجود الماء ما يصح التيمم إنما التيمم يصح لأمرين واحد عند عدم وجود الماء اثنين عند تعذر استعمال الماء، احفظه. واحد عند عدم وجود الماء. اثنين عند تعذر استعماله. تعذر استعمال يعني مريض وما يستطيع أن يتوضأ أو يغتسل. مفهوم؟ أول الماء موجود ولكن ما يستطيع أن يسخنه لعدم وجود شيء يسخنه والجو قارس جدا وهو على جنابة. إذ لو كان على وضوء فالعادة أن الناس يتحملونه إذن عند عدم وجود الماء عند تعذر استعماله مفهوم الكلام هنا فلا يؤخذ من هذا الحديث تيمم في رواية مسلم تيمم على جدار لما لأنه من الذي قال أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ماء يكفي وضوءه ليسلم على رجل؟ فين؟ مين اللي قال الكلام؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام جزما أنه ما كان عنده ماء ليتوضأ فتيمم فسلم على الرجل وضح الكلام مفهوم هذه المسألة قال هنا عن المهاجر ابن قنفذ وهو الحديث الثالث المهاجر ابن قنفذ هو من الطلقاء تعرفون من الطلقاء طلقاء مكة أحسنت طلقاء مكة أو يسمون طلقاء محمد عليه الصلاة والسلام الذين أسلموا عام الفتح يوم الفتح فقال ذهبوا فأنتم الطلقاء فسموا بطلقاء الفتح أو طلقاء مكة أو طلقاء محمد عليه الصلاة والسلام فكان منهم إيه المهاجر ابن هنفد رضي الله عنه وبعض الأهل العلم قالوا ليس له إلا هذا إلا هذا الحديث أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبور فسلم عليه فسلم عليه إذن هذه إحياء لسنة السلام إحياء أحيو سنة السلام بين الناس فإن من أمرات الساعة أن السلام لا يكون إلا من الرجل الذي يعرف الرجل هذه من أمارات الساعة فصار لا يسلم على الرجل إلا إذا كان بصاحب لحية فإذا كان مثلي صاحب لحية أسلم عليه أما إذا كان بغير صاحب لحية فلا أسلم عليه هذا باطل وهذا فيه منزع من منازع الخوارج فإن الخوارج لا يسلمون إلا على بعضهم البعض ليه؟ لأنه لا يجوز السلام على كافر ما تفهم بقى مفهوم الكلام؟ فهذا فيه منزع من منازع الخوارج منزع من منازع الحزبيين مفهوم؟ تجد مثلاً الرجل الآن إذا كان مش عارف لبس قميص يبقى يسلم على لبس لج... إذا كان لا يلبس كده يبقى ما سلمش عليه ألقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف فإن قلت ما قد يكون مش لك من النصارى الأصل انت في دولة نصارى ولا في دولة مسلمين ما ترده تتعمله زي ياسر برهامي مصر دار كفر ياسر برهامي بيقول كده يقولك مصر دار كفر نص الله سلامه العرفية اشاهدوا هنا إن الأصل أن تحيوا تحيوا هذه السنة سنة السلام أن تسلموا على الناس وأنتم ماضون في الطريق وأنت في بيتك تدخل وأنت في المسجد تمر على أخيك سلم عليه أفش السلام بينكم فإنه دليل وأمارة على المحبة فقال فسلم عليه وهو يبون فلم يرد عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه هذه فيها فائدة أنك حتى لا تتهم بشيء فالأصل أن تبين عزرك هذه قاعدة في غاية الأهمية تبيين العزر حتى لا تتهم بشيء أنظر النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أمته ويعلمها ذلك حينما مر صحابيان فلقياه النبي عليه الصلاة والسلام يقف مع صفية فقال النبي عليه وسلم على رسلكم إنها صفية لما أصرع في الخطأ فقالوا يا رسول الله سبحان الله يعني إحنا هنشك فيك فقال إن الشيطان يجني من ابن آدم مجرى الدم في العروق فخشيت أن يخذف في قلوبكم شيئا فتهلك إذا النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم ذلك ليعلمك أن تعتذر وتبين فإن الناس لا تلومهم إذا رأوا منك شيئا وأنت لم تعتذر لذلك في صحيح الإمام مسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام محرما من حديث أنس فجاءه أحد الصحابة بلحم صيد فرفض النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ففزع الصحابة شوف في اللفظة ففزع فزع ليه النبي عليه الصلاة والسلام مش عايز أكون من إيدي يبقى في حاجة فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إني لم آخذ منك إلا أننا حرم إلا م. أننا عين إلا أننا حرم طيب النبي عليه الصلاة هنا يؤصل مسألة الاين الاعتذار أن تبي واضح الكلام يعني مثلا ايه واحد اتصل عليك كتير خلاص فأنت ممكن تلقاه لو لقيته فتقول له بس والله انت بصلت علي وأنا معذرة كنت عامل صامت أو كنت مشغول أو أو إلى أخير ينبغي هنا أن تصدقه وتحمل كلامه على الصدق والسلام. ده الأصل إذا الأصل أن إيه؟ تبين اعتذارك هنا في هذه في هذه المسألة قال فلم يرد عليه حتى وضأ ثم اعتذر ثم اعتذر إليه فقال إني كريت أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر أو قال على طهارة هذه فيها عدة روايات تبين عند كافة أهل العلم جواز مسألة الرواية بالمعنى فقول النبي صلى الله عليه الصلاة إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، كرهت أن أذكر الله على غير طهارة كل هذه الفاظ إنما مدلولها واحد أن النبي عليه الصلاة يبين أن الأولى أنني كرهت أن أذكر إلا على إلا على طهر وإلا فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يذكر الله على كل على كل أحيانه وضح قال باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير على غير طهر إذن هذا يبين جوازه إذن ما حكم قراءة القرآن؟ والمرء على غير طهارة الجواب الجواب يجوز يبقى الكلام هنا في الجواز ما حكم كراءة القرآن للرجل وهو جنوب الجواب كان يذكر الله على كل أحيانه صحيح طيب هل النبي عليه الصلاة حكمه لرجال الأمة أم حكمه عام لأمته من رجال والنساء حكمه عام للرجال, الوع... للرجال والنساء صحيح فلا دليل على من مع من يقول بأن المرأة الحائط ليس لها أن تقرأ القرآن أو تمس المصحف أو أن تسجد سجدة التلاوة ليس هناك دليل يمنع ذلك مطلقا لأن سجدة التلاوة ليست صلاة ليست ليست بصلاة لأن الصلاة بإجماع المسلمين أقلها ركعة أقلها ركعة مفهوم وأيهما أعظم كراءة القرآن أم مس ورقة المصحف الجواب اثنين بما تعبدنا ربنا بقراءتك أم بمسة مصحف الورقة فإذا كانت قراءته كان النبي يذكر الله على كل أحيانه وأعلى الذكر هو كراءة القرآن فمسه من بابي واضح الكلام فمسه من بابي من باب أولى فليس هناك دليل يمنع الجن أو من كان على حدث أصغر أو من على حدث أكبر ليس هناك دليل على المنع من ذكر الله من ذكر الله عزوجل فهم لذلك درس كان يذكر الله على كل على كل أحيان سواء كان على حدث أكبر أو على حدث أو على حدث أصغر ومن خصص عليه الدليل الصحيح لأن من الناس من يحتاج لكن بأدلة ضعيفة والقاعدة الأصولية بتقول بأن التأويل فرع على فرع على التصحيح تأويل الحديث أي تفسير النص فرع عن تصحيحه يعني سبت العرش أولا ثم أمركش عليه ثانياً، يعني استخرج منهم مصوص، لكن هنا إذا كان الحديث أسناده باطل، ضعيف، فما يصح أن تصمت منه أشياء، فلا حديث لا تحتاجوا بها في مسألة الجنابة أو مسألة أن الرجل لا يذكره على جنابة أو لا يذكره وهو على غير وضوء كل هذه الأحاديث أحاديث ضعيفة جداً، والأحكام، القاعدة الأصولية، الأح كنا على عشر قواعد رأتم، الأحكام الشرعية تفتقر في سبوتها إلى الأدلة الصحيحة تاني الأحكام الشرعية تفتقر في سبوتها إلى الأدلة الصحيحة حتى تحكم حكم شرعي لابد أن تثبته على دليل صحيح لأن الدليل إذا كان ضعيف إذا بطل اللازم يبطل المنزوم يبطل الاستنتاج والاستنباط الذي استخرجته من هذا الحديث مفهوم الكلام؟ فقال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل إحيانه كلمة ذكر الله كلمة شاملة عامة لكل أمور الدين لكل أمور لكل أمور الدين واضح كلام يعني. وقم الصلاة لذكر مفهوم هذا إذن الصلاة ذكر لكن إذا كان المرء على غير طهارة فلا بد هنا أن يرفع الحدث ليصلي صحيح الكلام لأن الصلاة شرط فيها ألا وهو رفع رفع الحدث واضح الكلام إذن كلمة الذكر القرآن طلب العلم الاستغفار كل هذا يسمى ذكر كان النبي عليه الصلاة والسلام إنما يذكر ربه على كل أحيانه يبقى تجعل هذا إيه؟ تجعل هذا أصلا يدفع به كل من يكون بأن من كان على حدث أسرى أو من كان على حدث أكبر أو من كانت حائضة أو من كانت نفساء أو من كان كذا كل هؤلاء تدفع كل من يقول ذلك كان رسول الله يذكر الله على كل على كل أحيان. وانظر إليه حينما قال عائشة رضي الله عنها قال حينما حاضر قال اصنعي كل ما يصنعه الحاج إلا أن تطوف اصنعي افعلي كل ما يفعله الحاج يبقى الأصل إن الحائب متعبد ولا لا الأصل متعبد لأنه قال اصنعي كل ما يصنعه الحاج إلا أن يبقى الأصل أنها متعبدة إلا إذا جاء لي الاستثناء إلا أن تطوفي بالبيت وما قال لها إلا أن تجلسي بالبيت هذا دليل على جواز دخول الحائض المسجد الحرام فما بالك بالمساجد الأخرى يعني هل يجوز لمرأة حائض مثلا عملت العمرة عملت عمره ونزل عليها دم الحيض هل يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام وتجلس وتقرأ القرآن وتمس المصحف غير أنها لا تطوف وغير أنها لا تصلي وتسمع مجالس العلم العين وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتسجد سجد التلاوة هل هناك مانع من عنده مانع في لا تفضه النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي طب الحاج بيعمل إيه؟ بيطوف بالصفة والمروة؟ إذا لها أن تطوف بالصفة والمروة؟ طيب وهي ذاهبة إلى الصفة والمروة بتقول إيه؟ إن الصفة والمروة تمن شعائر الله مش ده ذكر؟ مش ده قرآن؟ لم ينهها عن ذلك الحاج يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل الجوابه نعم الحاج يمكس في بيت الله؟ الجواب نعم لذلك النبي لم ينهها ولم يستسني إلا فقط الطواف بالبيت فما سكت عنه رسول الله نسكت عنه وما استسناه النبي عليه الصلاة والسلام نستسني فمن قال بأنها لا تمكس في البيت الحرام إنما بذلك يستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا فيه ما فيه ليه لأن الأصل أن هذه المرأة الحائض الأصل أنها متعبة ده قال لها افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوف بيت حديث لا, يقرأ الح... لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن قال ابن زينية ضعيف باتفاق علماء الحديث حديث علي بن طالب كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن أما إذا كان على جنابه لا ولا آية حديث لا يثبت ضعفه الإمام البخاري وحسب به واضح جنبوا هذه المساجد الحائض والجنوب حديث لا يثبت ضعفه البخاري وغيره فهمت الكلام فهذه النصوص لا تثبت وأنت تعرف أن الاستنباط الأحكام الشرعية فرعا على صحة الحديث وكونك أنك تعطي حكم شرعي الأحكام الشرعية تفتقر فقيرة في ثبوتها إلى الأدلة الصحيحة يعني معنى أن أنت تدي حكم افعل أو لا تفعل أو تعطي حكم للناس اعملوا أو ما تعملوش ده حكم شرعي منك الحكم ده يفتقر ليه؟ يفتقر لدليل صحيح فما الدليل الصحيح على ذلك؟ واضح الكلام؟ إنه لقرآن كريم في كتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون بل الذين يقولون بأن الحائد لا تمس القرآن قالوا الآية دي خارج موطن النزاع أصلاً كما ذكر ابن القيم عنهم خارج موطن النزاع أصلاً لأن الجواب عنها أولاً الآية هل هي نص في القرآن؟ إنه لقرآن الكريم في كتاب مكنون ما هو الكتاب المكنون الخفي والله يعلم ما تكن صدوركم ما تخفي وهو اللوح المحفوظ واضح اتنين قال ابن القيم فإن الآلة أعظم من أن تمتسل بحكم شرعي وإنما كانت ربا على المشركين حينما اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام أن القرآن إنما يأتيه من قبل الشيطان فنزه رب العالمين وحيه ونبيه عن ذلك وقال لا ينتنزل به إلا, إلا جبريل لذلك وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون لذلك قال تنزيل من رب العالمين لا يمسه إلا المطهرون لا يقال عن بني آدم مطهرون لأن مطهر اسم مفعول هو في ذاته مطهر أما بني آدم اسمهم متطهرون لأن التأتاء الطلب أي يطلب منك الطهارة إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين في رجال يحبون أي يتطهروا نفهم هذا الكلام لذلك قال الإمام مالك أبلغ آية في تفسير هذه الآية قول الله عز وجل كرام بررة من هم الكرام البررة بأيدي سفر كرام بررة من هم شوف فصل الآية بالإيه بالآية مفهوم فلو سلمنا يبقى الجواب الأول كتاب المكنون اللوح الجواب الثاني لو القرآن الكريم إنما هو تنزيهم عن قول المشركين حينما قالوا إنما تنزل به يتنزل به الشياطين واضح هذا إذا الصحيح أنه ليس هناك دليل مع من يمنع أن المرأة الحائبة أو الجنم أو من على حدث أسرع أو أكبر يمنعونهم من قراءة القرآن ومس المصحف ليس معهم دليل بذلك والأصل في هذا كان رسول الله يذكر الله على كل على كل أحيانه قال باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء يعني هل يدخل به الخلاء قال هنا عن أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء نزع خاتمة أو وضع الخاتمة نزع خاتمة أو وضع أو وضع خاتمة هذا الحديث اختلف في أي في تضعيفه وفي تصحيحه لذلك فضل